وحسفا يا رفيقي فبغني فيك والله انت ماتا ما طريقي ندري فيك اليوم علا بالشاب الحريقي في عناوين المجلى هذا زنا يا صديقي وانت مني اقدر يحل وحسافه واحسافه واحسافه يا رفيقي واحسافه يا رفيقي يا رفيقي فيك والله انت ما في فيك اليوم عله ويش رايك فالغريقي عند رجل النا في ظله ينتظر منه يفيقي يرسل الحبل ويشله ينتظر منه يفيقي يرسل الحبل حبل ويشل لا وا حسافه يا